وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ الله فَوْزًا عَظِيمًا وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ أَلَا إِنَّ نِبَيَّ اللَّهِ رَءُوفٌ رَحِيمٌ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السُّوءِ وَوَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وأعد لهم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 وَنَذير للتُؤْمنِوا بالِالن وَرشوله وَتُعَزِرُوه وَتُوِّروه وَتُسَبحُهُ بُكَْةَ وَأَصلَ إِ الذيينَ يُبعونَكَ إِ ما يُبعونَ الله يَدُ اللهه فَووقَرَيدهم فَمَن كَثَفَإ ماَا يَنكُثعَ نَفسِبه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 وَسَيُنَّذِرُ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَظْهَرُ لِمَنْ يَشَاءُ, ويعذب من يشاء 116. وكان الله غفورا رحيما 117. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانما لتأخذوها ذرونا نتبعكم 118. يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل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 119. لم تعلموهم أن تقعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير عين ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما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 لا قاد ق الله رسوله يا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا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 تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 111. ويعجب الزراع ليغير بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما